يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان <Töp yapa hermano> ya Allah semiyun alim. Ya aihal lizin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 ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم والله غفور رحيم يا يَقُومُ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبَ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتَصْبَحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ لَادِمِينَ وَعَلِمُوا فيكم رسول الله، لو يطيعكن في كثير من الأمد لعنتم ولكن الله حب. باب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولا هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من قتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بعت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أم. فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِقُوا إن الله يحب المقسطين İnne Müslümanlar i̇khwet, fâ aṣlîhun bîn aĥwâyikum, wa t-taqallâhâ lâ al-lîkum سَأَن يَكُونُ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاء ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان مَن لَّمْ يَصْبِرْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يتبع بعضكم بعضا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 يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا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 قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلت من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله وَرَسُولُهُ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ تُنذِيرًا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 قُل لا تَمُنّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ